أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومدى لهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم نقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من نصين ذلك قوم يا انكم اتخذتم ايات الله هزءا ام غرتكم الدنيا 26 ومجادهم سيئات ما عملوا وحاضمهم ما كانوا به يستهزئون وَغِينَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا أَوْكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرٍ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمْ مُتَقَزَّزُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُومًا وَأَرْضُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يستعتبون.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 إيتوني مكتاب من قبل هذا أم أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يسليم له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَحَقًّا مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وأعلم بما تفيضون فيه كفامه شهيدا بيني وبينكم وهو الوفور الرحيم والما ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتمع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيت من كان من عذل الله وكفرت منه وشاهد شاهد من مني إسرائيل من مني إسرائيل على مثنه فأمن واستكبرت إن الله لا يهذ القوم الظالمين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَغُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ, فسيقولون هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ومن ذا قبله اكتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشران المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم سقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وَوُسْعَ إِنْسَانٍ أَنْ يَحْمِلَ ذَيْنِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ حتى شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ علي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 وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذين قال لاباده أُفِلْكُما أتعداني أن أخرج وقد خنت غرور من قبلي من قبلي وهو يستغيثان لله وإلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا صغير الأمل ولئلك الذين حق عليهم جون في أمين قد خلت من قاب لهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاسين ولكلنا درجات مما عملون وفيهم أعمالهم وهم لا يغنمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار إذ هبت في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفتقون واذكر أقاعاد إذ أندى قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن تعبدوا تعمدوا إلا الله إني أقاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصالقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما مرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فَلَمَّا رَأَوْهُ عارضًا مُسْتَأْقًا بِأَمْجِئَتِهِمْ قالوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم مِّنْهُ فَفِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَن سَكَنُوهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ الْمُجْرِمِينَ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 وَيَقَادُ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ عَلَّهُمْ أَرْجِعُونَ فَلَوْنَا نَصْرُهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ غُرَبًا أَنَّا بِهِمْ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ كَيْفُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِنَّ صَلَفْنَا إِنَّكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَظَرُوا قَالُوا أَنَا صِدْقُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَمْ يَجْوَمِهِمُ الْمُدِينُ قَالُوا يَجْوَمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا أَكْتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بِنِدِّهِ إِلَى الْحَقِّ يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفرنكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجزن في الأرض وليس له من ذنونه أولياء أولئك في ضلال مبين وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعِي مِقَلِّهِ النَّبِيُّ قَادِرٌ عَلَى أَن يُوحِيَ الْمَوْتَى فَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَبَرُوا عَنَ النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَ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 فإذا لغيتم الذين كفروا فضروا بذيقا بي حتى إذا أثقاثتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضعن حربوا أمزارها أدانك ولو يشاء الله لذى تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمانهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عن رفالهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا أَمْثَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنَاظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُلْكَ كَافِرِينَ أَمْ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكاترين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتها تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثبا لهم أَكَانَ يِمَّا قَرْيَةٍ هِيَ شَدُّ قُوَّتِهَا مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكْنَاهُمْ فَنَاصِرٌ لَهُمْ كان على كَنَعْلَى من مِنْ رَبِّهِ كَمَن شُيِّعَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَتَى الْجَنَّةِ الَّتِي يُوعَدُ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ ما ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير ضعمه وأنهار من خمر لذة للشالبين وأنهار من عسن مصفى وله فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنيفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا وزادهم هدى وآتاهم تقواهم فَهَلْ يَنَظُرُونِ إلَّا سَاعَةً أَن تَأْتِيَهُمْ بَوْتَهَا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنْتَ عَلَيْهِمْ إِذَا جَاءَ أَشْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ لَلَّهُ الْسَّوْفِيْذُ لِذَمْكَ وَلِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَغَلَّبَنَّكُمْ وَمَثْوَانَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَئِنْ أُنْسِنَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَجُذِرَ فِيهَا الْغِيتَانِ الرَّائِدُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَةَ مَنْ أُشِيْعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ضَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خيرا فَهَلْ نَجْثُمُ إِذَا تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُغْنِطُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ صَمَّهُمْ وَأَعْمَاهُمْ فَصَارَ هُمْ أَبَى الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أغفانها. إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كريهوا ما نزل الله سنضيعكم في بعض الأمرض والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا بأنه ما أسخط الله وكريهوا رضوانه وكرهون إضوانهم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضوانهم ولو شاء لا أريناكهم فنعرفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم نودا لن يضر الله شيئا وسيحمضوا أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول ولا تبضلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا على سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تينوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإذا تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يَسْأَلُكُمُهَا فَيُوحَى فِيكُمْ ثَمَقًا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ هَأَ نُجَمُّهَا هُنَا إِذْ دَعَوْنَا إِلَىٰ أَن يُؤْمِنُوا اللَّهِ فَبَيْنَنَا مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِذَا تَوَلَّىٰنَا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من دمك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما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 لينخل المؤمنين والمؤمنات جناتها تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السن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 فمن نكت فإنما ينكس وينكس على نفسه ومن أوفى مما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعرام شوالتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسلتهم ما ليس في قلوبهم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 وَجَعَلْنَا دَارَكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَوَضَعْنَا عَنكُم ظَهْرَكُمْ وَنَسِئْنَا سَمْعَكُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يُؤْثِرُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ مُتَّقِينَ اللَّهَ أفورا رحيما سيكون المخلفون إذا نقلتم إلى مغاني ما تأخذون هذا رونا أن تميعكم يدينون يمدنوا كلام الله ولا تتبيعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحصلون بل كانوا لا يفقهون إلا قنينة قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أليب أسنن شديد إذا أو يسلمون فإذا تطيعوا يؤتكم الله وجرا حسنا وإذا تتولى كما توليتم وإذا قابلوا أعذبكم عذابا إليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المنيض حرج وما يطع الله ورسوله يدخله جناتاً من تحتها الأنهار وَمَن يَتَبَلَّعَ عَذَابَهُ عَذَاباً أَنِيماً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْبِرُ عَنْكَ تَحْتِ الشُّجَرَاتِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ سَكِينَةً عَلَيْهِمْ فَأَنزَلَ سَكِينَةً عَلَيْهِمْ وَمَوَانِعَ كَثِيرَةٌ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيما وعدكم الله اللَّهُ مَوَانِعَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَانْتَظِرُوا كُمُ هَذِهِ وَكَفِّرِ النَّاسَ عَنْكُمْ وَلْتَكُونَا يَهْدِيًا لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَنْقِدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا فَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَيُلْقِتَنَّكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ أَدْبَرُوا ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ قَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا و الذي ك فهُ معكم كم عنهم ي ببون مكتَ من بعد أن أبفرك عليههم ووك الله مما تعملونَ بصير ومن الذي مؤمنون لم أن فتصيبكم منهم معرة يغير عله ليمنقذ الله في رحمته من يشاء ولم تزينوا عذبا الذين كفروا منهم عذابا أنيما إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم رحمة رحمة جاينة فأنزل الله سكنته على الرجولين وعن المؤمنين وعن المؤمنين وعن ذمهم كلمة التنقى وكنوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقال صدق الله رسوله الرؤيا من الحق يتنقلن المسجد الحرام إذ شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومغاصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من رجون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى من الله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رفعنا سجدا يبتون يبتون فضلا من الله ولضوانا سماه في وجوه من أثن السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين ك زرع أخرج أنطاه فازره في السهول وفي السماح أن سبهم يجبر بهم الكفار. وعند الله الذين آمنوا عمل صنحات منهم وفرته وأجر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بنيدين لا يرسلونه واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهرون ولا تجهرونه من قولك جهل بعضكم ببعض أنا تحمب ما أعمل لا تشعرون إن الذين يوضون أصواتهم عند رسول الله عند رسول الله يُناديك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من الرائع الحجراة أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خيرا لهم والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسقوا من بئر فتبينوا أن تصيب قوما من جهالتنا فتصبحوا على ما فعنتم نادمين وَعَلِمُوا أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ نَبِيًّا طَيِّعًاكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ بَيْنَ أَكْمَامِكُمْ إِيمَانًا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا مِنَ اللَّهِ ونعمه والله عليم حكيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَغَادِرُوا الَّتِي تَغَادَرُ لِتَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ إن إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ نم المؤمنون إخوة بين قبائكم تقول الله يا أيها الذين آمنوا لا يسقى قوم من من نساء عساء أن يكونوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين من جئتم كثيرا من الضني إن بعض الضني ثم لا تجسسو ولا, تجسس ولا يوتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أيكل اللحم أخيه ميتا فكريته وتقول الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم إذا ذكروا وأرثوا وجعلناكم صعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عدد الله يتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ لَا يَدْخُلُ من وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأَمْرُهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قل أتعلمون الله مدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليكم إسلام قل لا تمنون علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن صادقين إن الله يعلم ويب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجوع بعيد قد علمنا ما تلقو الأرض منهم إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجوع بعيد قد علمنا ما تلقو كتاب حفيظ عَن كَذَا بُو مِن حَقِّنَ مَجَاءُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيض أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَكَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَفَطَرْنَاهَا مِنْ فُرُوجٍ بَلْ أَنَّ ظَنَّهُمْ ذَلِكَ وَالْغَيْبَ هُمْ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا فِيهَا من كُلِّ زوج بهيد. تمصاتا وذكران كل عبد مليم ونزلنا من السماء ماء مباركة فأمتنا به جنات وحبا حصيد والنخل باسقات لها ضلع نظيد جزقا للعباد وأحيينا به بلتا ميتا كذلك نخول كذبات قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرأس وتمود وعادوا وفرعون وإخوان نوطي وأصحاب الأيكة وقوم تبعين كذب الرسل فحق وعيد أفعينا من خلق الأول بل في نبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تنسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتنقى المتلاقيان عن اليمين وعن الشماء النقاعد ما ينفض من قول إلا لليه رضيب عتيد وجاءت سكرة الموت من حق ذلك ما كنت منه تحيد وَلَوْ فِي قَافِرٍ لَّفَوْنَ ذَلِكَ يَوْمٌ وَعِيدٌ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّقَدْ كُنتَ لَشَفِيرًا لَّسْتَ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ رِضْوَانًا إِنَّكَ كَفَمَصْنُكَ الْيَوْمَ حديد. وقال غرينه هذا ما لدي عتيد للقياف جهنم كل كفان عنيد منع للخير معتد منيب <تصفيق> الذي جعل مع الله إله الآخر فألغياه في العذاب الشديد قال غرينه ربنا ما أقويت ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تاختصموا لدي وَقَدْ قدمت إِلَيْكُمْ بالوعيد الْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم لِجَهَنَّمَ امتلأت وتقول هل من مزيد ووزنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل يواب حفيظ من خشي الرحمن بنوي بوجاب بقلب منيب أن يدخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أنا قهم من قهُجد من مش فَنقوم في الماد المم عص إن فيذك الذي الرال مع كان له قلب أو الغ س مع شيء وَقالنا قق السم والأربض وما بين ما في سنتتي ياام وما مسن منه فاصبر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل ظنوع الشمس وقبل الوروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرآن إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا وذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبالنا فذكر بالقرآن من يقاف معيد بسم الله الرحمن الرحيم والدانيات دربا فالحاملات مقرانا فالدانيات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم في قول مختلف يؤفك عنه يؤفك عنه من أفك أتن الخراصون الذين في غمرة غساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المتقين في دنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يسوفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروف وفي الأرض آيات للموطنين وفي أنفسكم أبلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فبرب السماء والأرض إنه لحق للسماء أنكم تنطيقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراض إلى أهله فجاء أم سمين السمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم قيفة قالوا لا تخاف وبشروه مولا من عنيم فأقبلت مرأته في صرت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال رب إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ صَنَعَ كُلَّ شَيْءٍ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ